وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ السَّادِسِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ دُرُوسِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى اسْمُ الْيَوْمِ الْوَلِيُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وهو من أقرب الأسماء إلى المؤمن والحياة كما ترون محفوفة بالمخاطر يمكن أن تنقلب حياة الإنسان إلى كتلة من الشقاء لأجفه الأسباب من هي الجهة التي تحمي المؤمنة وتحفظه وتربيه وترشده وترعاه وتؤيده وتنصره وتدافع عنه وتوقظه وتلفت نظره الله هو الولي هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا أول هذه الآيات وأوضحها الله ولي الذين آمنوا يعني صاحب الأسماء الحسنى، خالق الكون الرب المسير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الغني القوي هذه الذات الكاملة هذه الذات التي لا حدود لقدرتها ولا لرحمتها ولا لقوتها ولا لغناها الله هو ذاته على علوه وعظمته وجلاله الله ولي الذين آمنوا يعني مثلا ممكن يكون بقصر العدل آلاف المحامين بس في أربعة أو خمسة في القمة فإذا سألت واحد له قضية من محاميك؟ قال لك فلان يذكر اسمه بملئ فمه ويفتخر المحامي فلاني اللامع القدير المتمرس الخبير القوي صاحب الحجة صاحب الاطلاع هو وكيلي طيب ألا تكسين آية ألا تكسين هذه الآية أنك إذا آمنت وإذا استقمت يصبح خالق الكون وليك خالق السماوات والأرض ألك خصوم؟ كلهم بيده حركتهم وأفكارهم وخطتهم وقوتهم وأسلحتهم كلهم بيد الله عز وجل فإذا كنت مع الله عز وجل من يستطيع أن يقف في وجهك من يستطيع أن يكيد لك من يستطيع أن ينال منك من يستطيع أن يقهرك من يستطيع أن يحيف عليك إذا كنت مع الله عز وجل ألا تكفينا هذه الآية الله ولي والذين آمن ما عليك إلا أن تؤمن يعني دعونا أو لنقترب من طبيعة الحياة هذا الذي له صلة بشخص قوي يعتز به ويصمي عليه ويحتمي به ويهدد به ويستعلي به ويتفاول به لا، مع أي رقم تليفونه. هو ألّم أي لحظة خبرني إنسان في الباطل أحيانا لكن الله عز وجل الذي رفع السماوات بغير عمد يقول لك إذا أمنت بي فأنا وليك وأنا أدافع عنك وأنا أنصرك وأنا أحفظك وأنا أؤيدك وأنا أحميك وأنت بعيني فإنك بأعيننا الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور الكفر ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض متى هات ترهات، أضاليل، أكاذيب، حقائق مزورة، أفكار هدامة، تناقضات، تمزقات، أفكار مهترئة لا تقف على قدميها هذا الكفر، أباطيل، ظلمات، المعاصي ظلمة، الكفر ظلمة، الشرك ظلمة. فهذا مشرك على عاصي على كاثر على ملحد على فاسق على منافق على منحرف على دجال على أناني على على صاحب حظ الله الظلمات بعضها فوق بعض أما المؤمن فيخرجهم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور نور الحق نور الهدى نور المنهج نور معرفة حقيقة الحياة وحقيقة الكون وحقيقة الإنسان وماذا قبل الدنيا وماذا في الدنيا وماذا بعد الدنيا أي آية الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أي ثاني سيدنا يوسف ماذا فعل به إخوته القوه في غيابة الجوب تآمروا على قتله حسدوه ضاقت نفوسهم به ومع أن الله سبحانه وتعالى مكنهم بادئ ذي بدء من أن يضعوه في غيابة الجوب ومع أن الله سبحانه وتعالى سمح لهم أن يضعوه في قعر بئر لكن انظروا إذا كان الله ولي مؤمن كيف يكون المصير كان عزيز مصر هذا الذي ألقي في البئر ليموت يقينا كيف الله ألهم الله عز وجل قافلة وأحوجها إلى الماء وأرسل دلوها قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة وباعه في مصر واشتراه العزيز وقال لمرأته أكرني مسوا يعني إذا الله عز وجل تولى أمرك والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن ينال منك وإذا تخلى الله عنك تنقضي الحياة في أتفه سبب على أتفه سبب يموت حدف أنفه ماذا قال سيدنا يوسف حينما توجه إلى الله جل وعلا قال أنت ولي في الدنيا والآخرة وأنت أيها الإخوان الكرام ناجي ربك قل له يا رب ليس لي إلا أنت أنت ولي حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ما لقاء مع الله فاعت مناجاة ساعة ابتهال، ساعة تضرع، ساعة خشوع، ساعة إقبال، ساعة دعاء. هكذا قل له ليس لي إلا أنت. لا تعتمد لا على زوج ولا على ولد ولا على أخ ولا على صديق ولا على صحة ولا على مال طبيب من أطباء أمريكا المشاهير الذين يعني يشار إليهم بالبنان. طبيب قلب. بعد دراسة طويلة بعد خبرات واسعة بعد تدريب وجد أن الجري خير وقاية للقلب نشر المقالات ألقى المحاضرات ألف الكتب مارس الجري اعتمد على الجري من دون الله مات وهو يجري اعتمد على الجري من دون الله الجري المفيد موته وهو يجري لا يلغي قيمة الجري لكنك إذا اعتمدت على شيء أتيت منه أتيت منه يؤتى الحذر من مأمنه سهل جدا تجد طبيب هضمي من الطراز الأول مصاب بقرحة لأنه يتوقع من طبيب يعلم ما ما ينبغي وما لا ينبغي اعتمد على علمه ولم يعتمد على الله عز وجل فأصيب في اختصاصه وهذا من حكمة الله عز وجل أيها الإخوة الأكارم أكاد أقول حالتان لا ثالث لهما وأنا والله أعني ما أقول أنت بين حالتين إما أن يتولى الله أمرك وإما أن يكلك إلى نفسك يتولى الله أمرك إذا كنت عبدا له وافتقرت إليه وتوكلت عليه وأقبلت عليه ويتخلى عنك أو يكلك إلى نفسك إذا قلت أنا ولا أدل على ذلك من قصتين شهيرتين عظيمتين قرآنيتين ولقد نصركم الله نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا أنت في عملك في بيتك في اختصاصك وفي مع زوجتك مع جيرانك بدراسة بكسبك للمال حينما تعتمد على الله يتولى الله أمرك وحينما تعتمد على نفسك يكدك الله إليها ماذا قال سيدنا يوسف؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة تعالقه والمؤمنون ماذا يقولون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كثبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين الإيمان ليس كلاما تسمعه ولا أفكار تعتقدها ولا تقوس تؤديها الإيمان اتصال بالله أن تكون حسن العلاقة بالله عز وجل تسأله تناجيه تدعوه تتوكل عليه ترجوه تستغفره ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاكم الحق ما معنى كلمة الحق فضال الهادث يعني لا مولى إلا الله طبعا الناس لضعف إيمانهم ولشركهم الخفي يعتقدون أن زيدا أو عبيدا قوي ويدعمني ويأخذ بيدي ويحفظني هذا ولي باطل من هو الولي الحق؟ هو الله جل في علاه أي جهة دون الله إذا اتخذتها ولياً فأنت, فأنت مبطل لأن الذي اتخذته وليا باطل والباطل لا يقوم على قدميه زائل لكنك إذا اتخذت الله وليا أنت على حق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق اسمعوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم تائه مستوحش يخاف من كل شيء قلق مقهور أرى طفل بلا أب ولا أم ولا مصروف ولا مال ولا بيت الطرقات بنام بالحدائق قلبه ممتلئ الخوف استور طفل له أب مقتدر عالم دين غني له غرفة خاصة الطفل إذا كان سخن فوراً على الطبيب أحسن دواء أحسن استشفى رئيس بالرياضيات استاذين رياضيات يأتون إلى البيت الطفل له أب ولي الطفل بلا أب ولا أم ولا مال ولا جهة تحميه حالته تعيثة جدا هذا معنى الأهل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مَوْلَى لَهُمْ مَن هو ولي الكاثر؟ إنه رفض أن يكون الله وليه هو رفض، هو اختار حينما أدار ظهره للقرآن حينما أدار ظهره للدين رفض أن يكون الله وليه أي الحياة تسمعون؟ الحياة كلها مفاجآت، مفاجآت انسان بيكون بأعلى مكان بأعلى مرتبة في أدق الأوقات يصبح أشلاء ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون درس الأسماء الحسنى تقريبا درس تفسير لآيات تدور حول اسم واحد أي حقيقة الدس. فهذه الآيات التي تتحدث عن أن الله ولي المؤمنين، فما معنى هذا الإثم بشكل دقيق دقيق؟ قال المعنى الأول أن الولي هو المتولي، المتولي، والمتولي هو الذي يقوم بالأمر كولي اليتيم وولي المرأة. يعني المشرف طبعا الإشراف الكامل إنسان يرعى يثيم صحته دراسته جسمه غذاءه طعامه أخلاقه علمه كل شيء يرعاه أي خلل يسارع إلى معالجته يعطيه ويحتفظه ويوليه فالمتولي الولي من تولى تولى الأمر أي دبره وأقام عليه. طيب ممكن يكون الابن في دمشق والأب بلندن مثلا ويقدر الأب يربي ابنه تربية جيدة. إذا ما ما هي لوازم الولي؟ القرب القرب لذلك قال عليه الصلاة والسلام. أية امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. هل تستطيع المرأة أن تربي أولادها وهي غائبة عنهم من بيت لبيت صباحية عند فلان، وعصرية عند فلان، وبيتارة عند فلان، والأولاد بالطريق، لا طعام ولا عناية ولا غسيل ولا نظافة ولا شربية ولا دراسة. أية امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. يعني لازم تكون لن تستطيع أن تربي إلا إذا كنت مع المربي لن تستطيع أن تشرف عليه إلا إذا كنت فوق رأسه لن تستطيع أن تقدم له شيئا إلا إذا كنت معه إذا الولي هو المربي الذي يتولى شؤون عبده كلها كلها الذي يتولى شؤون عبده كلها هو الولي شأن صحتك أرسل لك منهج ولما الإنسان بخالف المنهج في صحته في أجهز إنزار مرأسا بموت في آلام بالمعدة يعني أي خلل في تطبيق المنهج الصحي في أجهز إنزار تنبئه أهمل أسنانه في آلام الأسنان في الآلام جرف إنزار مبكر للألم فربنا عز وجل تولى تربيته أجسادنا يعني هذا النسيج النسيج اللحمي يلتئم بحسب الظاهر من تلقاء ذاته لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى صممه بطريقة يلتئم بها سمعت في حياتك انسان انكسرت معه سيارته فذهب إلى من يصلحها له فقال له دعها وحدها تلتئم سمعت الكلام بعالم السيارات أما بعالم البشر وظيفة الطبيب العظمي أن يضع العظمة إلى جانب العظمة وانتهى ويتولى الله جل في علا التئام العظمتين هذه الخلايا, الخلايا العظمية بعد أن يكتمل الإنسان نموه بتنام تدخل فيه سبات ثلاثين سنة، خمسة وثلاثين سنة، أربعين سنة، خمسة وخمسين سنة إذا حصل كسر تستيقظ وتلتئن الله هو الولي ربنا عقولنا جعل الكون بمظاهره وآياته وأدلته ربنا نفوسنا خوفنا تارة أيام الإنسان تحترق يده هي تربية إلهية أذاقه طعم النار طفل قبل أن يذوق طعم النار يهجم على المدفع إلى أن يحترق أول مرة آه. إذن الله هو الولي إذن معنى المعنى الأول للولي أنه يتولى أمورك يعني أنت مطلوب من قبل الله عز وجل أنت مطلوب ومرغوب فيك والله عز وجل يعنى بك ويربيك ويلاحظ أحوالك ارتفاعك اقبالك اذبارك انحرافك استقامتك إخلافك رياءك الله عز وجل يربيك بل إن الإنسان يعالج في كل ثانية أو في عنده أمكانية يفهم أو يتحقق أو يتابع الأمور لا يحدث شيء على وجه الأرض إلا بحكمة مطلقة وخير مطلق ومعالجة مطلقة أي معنى الله ولي الذين آمنوا حتى في معنى آخر ولي كل خلقه. شو الكافر ما الله عز وجل يعني يتولاه بطريقة أخرى بتولى. المعنى الثاني لكلمة الولي أي هو الناصر. قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أي بعضهم ينصروا بعض. وقوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي ننصركم على عدوكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة من هم أولياء السلطان أنصارهم فأول معنى الولي هو المربي الذي يتولى أمر عباده جميعا والمعنى الثاني الولي هو الناصر المعنى الثالث، الولي هو المحب، والدليل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا أي يحبهم، إذا يرعاكم، وينصركم ويحبكم. لكن لو فتحنا كتب اللغة على معنى الولي، لو جدنا الولي يطلق على المعتقي. وعلى المعتق يعني على السيد وعلى العبد في وقت واحد وعلى الناصر وعلى الجار وعلى ابن العم وعلى الحليث وعلى القيم بالأمر طيب هذه المعاني المتباعدة المختلفة أليس لها خيط يضمها جميعا المعتق والمعتق الجار الناصف ابن العم الحليف القيم قال المعنى الذي يجمعها جميعا الولي هو القريب القريب والدليل حينما قال الله عز وجل أولى لك فأولى ما معنى أولى لك فأولى يعني اقترب منك ما أنذرك الله به انتبه الانذار الذي أنذرت به كاد يتحقق أو لك فأولى أيضا كل مما يليك كل مما يليك يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم فكل معاني الولاية لها محور واحد يجمعها وهو أن الله جل في علاه مع عباده والدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم هاي المعية العامة وإن الله مع المتقين أو مع المؤمنين هذه المعية الخاصة بس موضوع القرب يحتاج إلى تفصيل إذا واحد أمسك مذياع موصول في مأخذ كهرباء أمسكه وما أنت عليه بوكيل هذا المعنى السابق. وجعله بين جوانحه وشد عليه أيهما أقرب إلى المذياع الذي ضمه بين جوانحه أم الكهرباء التي يعمل بها الكهرباء مهما ضمه وشد عليه وضغطه الكهرباء في داخله تعمل فلذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني مهما شعرت أنه زيد قريب منك، زوجته أقرب الناس إذن الإنسان ابنه جاره أحيانا شريكه يا الله عز وجل أقرب إليك من نفسي وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ لذلك حال المراقب أساسه الشعور أن الله معك فلا واحد يكون في بيته يعني هابث قبيص داخلي بالصيف طرق بابه أول شيء يرسدي يعني شوط عباءة يعني رداء يستحي أن يظهر أمام الضيف في قميص داخلي؟ يستحي طيب إذا أيقن الإنسان أن الله معه من أرق أحوال المؤمن حال المراقبة كأي الله معه في خلوته وفي جلوته ومع الناس وحده في سفره في حضره هو مريض إذا كان في البيت وحده هو معه فيا أيها الإخوة الأكارم الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك المؤمن حاله مع الله حال الإحساس أن الله معه يستحي من الله عز وجل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا استأجر أجيراً فأراد أن يغتسل فاغتسل أمام الناس عريانا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني أراك لا تستحي من الله لا تستحي من الله أنا بلغني إنه في بعض الدول التي تؤمن أنه لا إله والتي انتهت الآن طالب جامعي ذهب إلى جامعتها الضخمة المراحيض هناك في بهو عام بلا حواجز يعني مئة طالب يدخلون إلى هذا البهو الكبير ليقضون حوائجهم أمام بعضهم بعضاً هكذا. والحمامات كذلك كلهم لا يستحيون من الله الإنسان يظهر حياؤه في ستر عورته في أن يظهر أمام الناس بأجمل منظر أما هذا الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يرعوي هذا إنسان لا يستحي من الله قال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني أراك لا تستحي من الله إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق في كل حياته ما رؤية مادة رجليه قمت. هو سيد الخلق تلاقي الإنسان أحيانا يعني شعوره أن الله يراقبه قد لا يهتم بهذا إذا لأن الله قريب قريب هو الولي الحميد قيمة الولي الحميد في أيام توكي الأمر تربية, تربية ابنك إلى معلم لا يحمد على تربيته يكون قاسي جدا يضربه ضربا مبرحا أو يهمله لا في معلمين يدخل الأصطف في الدرس درس درس ما في وظائف فالطالب مستمع طول السنة ما مسك ألم كتب شرح بيت أعراب أو شرح بيت لا تنمو قدراته اللغوية فهذا مربي بس ليس ريس حميدا ألقد درس بفصاحة ما بعدها فصاحة والطلاب في واد وهو في واد ما تعلم منه شيئا أما إعطاء الوظائف والتدقيق ومشاهدة الوظائف والمتابعة والتصحيح والتقويم هذا كله يرفع من قدرة الطالب العلمية يحتاج إلى جهد ففي ولي, في ولي حميد وفي ولي غير حميد ربنا عز وجل ولي حميد يوم القيامة على كل ما ساقه لك في الدنيا لا تنلك إلا أن تقول الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين طيب ما حظ ما حظوا المؤمني من هذا الاسم كما أن الله وليك يجب أن تكون وليه طيب من هو ولي الله عز وجل بالتعريف الدقيق بالقرآن الشميل. الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني أتحب أن يكون الله وليك كن وليه كيف أكون وليه آمن به واستقم على أمره وعندئذ يصبح خالق الكون وليا. أيها الإخوة الأكارم أقول لكم كلاما دقيقا إن لم تشعر بكل كيانك أن الله سبحانه وتعالى تاق لك هذا وفرفك عن هذا وضيق عليك وفرج عنك ولفت نظرك وتجلى على قلبك وأوحشك أثارة تشعر أنه في جثة تربيك تربيك تماما إسمع, إسمع كثة الناس كل قصة دليل، كل قصة مشعرة بأن الله هو الذي يربي. يعني أنت مؤمن ذلك لا لأنه الإيمان منطقي لأنك شعرت أن الله عز وجل يربيك. مرة أخ لي قال لي يعني حب يطلع يلغي درس من دروس من دروسه قال لي أخذت هالولاد وطبعا سيران يوم الجمعة يوم مبارك يوم مجلس العلم يوم الخطبة قال لي داخلنا طلعنا وصل بقين بدأ عبي ما شباب هكذا ريعان الشباب هتعمل عبي عنه أخذ شو هالشوا هالتربية هي. ما شاء الله هم بعد ما عبالوا هالالوعاء ركب السيارة فأت جزانو الهوية والمكانيك وشهادة سوقة وثمان مائة ليرة راحوا منه اللي بقينا تمنتشر دوم محل محل عطى جددناه يا الله بربي أحيانا هذا الوقت لا الله عز وجل خليه لهم هذا الوقت لا الله عز وجل إذا واحد إنه الله عز وجل النبي الكريم بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقلي ألكن الكلام الدقيق ما من خروج من بيتك ما من خروج من بيتك أشرف من أن تتجه لحضور مجلس علم لا في صفقة ولا في ضياسة ولا في وليمة ولا في جلسة ثمر ولا في مزاح ولا في مصلحة ولا في تمكين وضع كل هذه الأهداف الدنيوية ممتنعة في المجلس هذا بيت الله عز وجل إذا خرجت من بيتك تريد حضور مجلس علم لا تريد إلا ذات وضعت الملائكة لك أجنحتها رضي بما تصنع إذا هذا ملخص الدرس أتحب أن يكون الله وليك والحياة والله محشة يا إخوان ومخيفة فيها منزلقات يعني إنسان زرت قبل يومين ثلاثة في أوج أوج نشاطه بأعلى درجات دخل الكبير صحة، نشاط، أولاد، زوجي، بيت بالمسير، فجأة شعر بزل تنفسي، حلل طلع شغل خبيس كثير. شو الإنسان بلحظة بثانية تصبح حياته جحيما. ثانية واحدة؟ إذا واحد له عمل صالح مستقيم وجاءه مرض عضال، مرحبا بلقاء الله لكن المصيبة أن يكون بعيدا عن الله عز وجل غارقا في شهواته مرتكبا للمعاصي، حقوق العباد متعلقة برقبته ويأتيه المرض العضان هذه المصيبة هذه مصيبة المصائب سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثة الحمد لله إذ لم تكن في ديني وأنا أقول لكم يا إخوان حتى يعلنوا بها أي حتى يفتخز والذكاء تغض بصرك دخلك حلال مستقيم على أمر الله صادق قسانك لا يجذب لا يفتري لا يتهم ملتزم أمر الله عز وجل كل مصيبة بعد هذاتهم هي الصحابة الجليلة والله يعني لا أرى في النساء من هو في مستوىها، ما تأبوها وأخوها وابنها وزوجها، وكأنه شيء مستحيل، ببمعركة واحدة، بمعركة أحد، كان من بين القتل أبوها وأخوها وزوجها وابنها وتقول ما فعل رسول الله، بدأ رسول الله، إلى أن رأته بأم عينها. فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلا وأنا أقول لكم إذا كان دينك سليم أنت في في على منهج الله أنت على شرع الله لا أكلت ما الحرام لا اغتصبت أموال الآخرين ما خترفت اعتداء على أعراض الناس ما أكلت من من حقوقهم شيئا تؤدي صلاتك بإتقان لك مجلس علم لك مجلس ذكر لك تلاوة قرآن كل يوم تغدو بصلكة عن محارم الله ما في عندك اختلاطات اختلاط ولا اختلاطات أنت مستقيم كل مصيبة بعد هذا تهون كل مصيبة تنتهي عندي قاعدة بحياتي مشكلة أي لا جمعتين تنتهي بنساهب على جمعتين أي شهر بدك هاي ثلاثة يام بكثة هاي يوم هاي ساعة كله الزمان بيحل كل المشاكل يعني كل مصائب الناس أول يوم صعبة بعد جمعة ابتسموا بعدين قاموا كانوا التريار كلها بجلالي قاموا الجلالي بعدين فاواوا احتفال انطلعوا سارين وينصوا في الميت نسيوا. بعد شهرين نسوا نحن بنا نقول إذا كنت مع الله كان الله معك إذن ملخص الدرس اولا من أجل أن يكون الله وليا ينبغي أن تكون أنت وليا لله وأن تكون وليا لله قضية سهلة جدا في متناول يديك يكفي أن تؤمن به وأن تستقيم على أمره ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني وهذا الكلام مسوق للشباب أيضاً الشاب أمامه مستقبل يترى المستقبل مشرق مظلم في مطبات في حياته في مشكلات عويطة في زواج ناجح زواج غير ناجح أولاد أبرار أولاد عاقين في يعني آلاف القضايا الغامضة في مستقبل الشاب أما إذا كان وليا لله أنا أقول لك هذه الآية قل كما قال الله عز وجل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا كلمة هو مولانا تعني إنه لي يصيبنا إلا الخير الآية لها معنى دقيق مادام هو مولانا إذا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بمعنى أنه لي يصيبنا إلا الخير إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بعضهم قال الولي الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه والولي بحسن رعايته منصور والعدو بحكم شقاقه مقهور لا الأمور بالدور لا تستقر إلا على قهر الكافر وإكرام المؤمن أنا قلت بالدور العبرة بالاستقرام تلاقي مؤمن إياما مبتلى مريض في حالات طارئة لكن لا تستقر حياته إلا على إكرام الله عز وجل والكافر يصعد ويجول ويصول ولا تستقر حياته إلا على الإهلاك إذا بدك الجواب الدقيق راقب شيخوخة مؤمن وشيخوخة كافر تتلاقي المؤمن كلما ازداد سنه ازداد عقلا وعلما ونورا ومكانة ومهابة بين أهله وأولاده وإخوانه وجيرانه ومجتمعه انظر إلى وجهه والله النظر إلى وجه العلماء عبادا انظر إلى صفاء وجهه انظر إلى طيب سريرته انظر إلى علاقاته الطيبة إلى سماحته إلى عفوه إلى تواضعه انظر إلى إنسان أنضى حياته في الشهوات انظر إلى شيخوخة عمره ثم يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لا تغتر بالشباب المعول عليه خريف العمر فلذلك إذا رأيت مؤمنا هذا الشخص الذي ذهب إلى المدينة المنورة ليجاور النبي عليه الصلاة والسلام قيد رآه في المنام قال يا ولدي عملك في بلدك خير من مجاورتي إذا جاورتني تفعد بس لا ترقى وأفعملك لا بالحج نسعد جدا عند رسول الله أما في بلدنا نعمل الصالحات فنرقى أكلنا ونمنا وزرنا بكينا ورجعنا أكلنا ونمنا وزرنا وبكينا لكن ببلدك بتعاون تنفق تعطي في أماكن الإنسان يسعد ولا يرقى في أماكن يرقى يرقى ويسعد في المنام قالوا له يا ولدي عملك في بلدك خير من مجاورتك فعاد إلى الشام وأسس مدرسة دينية للآن موجودة وعلم فيها ثمانين عاما حتى كان يقول لبعض تلامذته يا بني كان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي وعاش ستة وتسعين عاما بقامة منتصبة وبصر حاد وسمع مرهف وأسنان في فمه ونشاط وقوة فكلما سئل يا سيدي ما هذه الصحة يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر يعني أنا من دون دليل قطعي أنا ما بتصور إنسان غضب صلاة عن محارم الله إلا يحفظ الله له عينيه طوال حياته وإنسان أبت أذنه أن تسمع إلا القرآن وإلا مذيح النبي العدنان إلا حفظ الله له أذنيه وإنسان سار إلى المساجد يحفظ الله له رجليه، وإنسان أعطى بيده اليمنى الصدقات والزكاة وأنفق إلا صان الله له يديه وإنسان قد عن محارم الله إلا سعيد بزوجته الأمور دقيقة جداً ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر إذا الولي بحسن رعايته منصور والعدو بحكم شقاقه مقهور يعني أيام العوام بيقولوا كلمة انه فلان فطس يقول مات لأ بلك فطس إذا كان غارق بالزنا والخمر والانحراف والعدوان أمات. شوف العوام استخدموا كلمة فطس غير مات نعم فإذا الإنسان أم بالمعاصي طبعا هين على الناس فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أما المؤمن غال على الله عز وجل وعلى الناس لذلك صنائعه المعروف تقي مصارع السوق مرة كنت متجه لسوق الحميدية تقيت واحد بالطريق ميت غطوه شرشف وغبت ست ساعات رجعت اسمحني لسه القاضي ما أجل رأيته بعيني كان ملحوش بالطريق بالإزدحام والطريق وحل كان دنيا شدة طريق ملحوش ست ساعة مرة كنت في تعزيه جلت إلى جنبي عالم جليل في مودة بينات ما سألته عن صحته عن كان في فقام من التعزيه ما إن خرج من بيت التعذية حتى شاهد شخص لا يعرفه معه سيدا سيدي اتفضل بارك الله بك وصلوا على بيته بيته بالطابق الرابع طلع أربع طوابق فات للبيت شلح جبته استطح وسلمه قلت لو أراد استأجر تاكسي ما بيلحق زي التاكسي كان ما مات على فراشه وقت قياسي ما إن خرج من بيت التعزية حتى شاهد شخص لا يعرفه، بس يعني احترم زيه الدين، تفضل استاذ لوصلك وهذا الشخص اللي وصله بيته بعد عشر نتاف، أخذوا له طرف مدينة ثانية، منهم طلع أربع طوابي وما كلم أحد، دخل لغرفته، قام لفّي وشرح الجبه وتسطح وسلم، قال لي ابنه آخر من كلمتُ أنت. ما حدا بعد يكلمه شوف هالموت مأهلا وش خاص بالطري في ناس بالمرحاض الموت بحملوه مع مجلسه مع وناعو المعروف تقي مصارع عالسوق ما بدك شيخوخة هيك منورة شيخوخة فيها وقار ما فيها خراس أنا بسمع قصص عن المتقدمين بالسن بتلاقي زوجته تنعر وابنه بي... هلأ إسكت خلصنا سمعنا الأسرة ميت مرة منك صار عبء على الأسرة عبء ظل تقيا إنه ما حتفظها في الصغر احتفظها في الصغر يحتفظها الله عليك في الكبر من عاش تقيا عاش قويا مرة زرت رجل من أهل العلم كيف الصحة أقول والله على صحتي ممتازة عمري خمسة وثمانين سنة كل يوم بذهب لعملي له عمل رسمي اللي ممتاز والله شيء جميل بعض العلماء بمصر عاش 130 سنة يتمتعوا بأعلى درجات صحته ما في قاعدة القاعدة التقوى أقوى القاعدة العاقبة للمتقين فالقضية واضحة تماما من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت إن كان يقرأ القرآن يحفظه ويصلي خمس طلوعات إنه مرة قال لي طبيب في مريض صار معه ضيق بالشرايين بالدماغ فشو الدواء؟ استغربوا الدواء نحاكيه تحاكي بس تحاكي بده جاوبه بده يفكر بده يفكر ال الأوعية كتوستع بتغذى الدماغ وأكبر خطأ للمتقدمين بس يعده غرفة لحاله ما حد يحاكيه أكبر خطأ تلاقي؟ تتراجع ملكاته بشكل سريع جدا تتدور ملكاته أما قارئ القرآن يصلي الصبح يتوضع أول رقعة والثاني في دعاء قنوت والظهر أربعة بأربعة, بأربعة اثنين أو بأربعة والعصر عم يقرأ قرآن السلاة وحدة نشاط ذهني لحال كل ما تجد إنسان مصلي يخرف أبدا نحن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 أن تكون وليا لله حتى تستحق أن يكون الله وليك والحياة مزرعة الآخرة بها ترقى ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته هذا الذي ينسحب من الحياة ماله عمل ماله دراسة عبء على الآخرين هذا ليس, ليس كاملا في إيمانه ولا من ترك آخرته لدنيا أهمى الآخرة أغاض الدنيا ثم فوجئ بالموت ولكن من أخذ من كليهما فإن الأولى مطية الثانية الآن بدنا ننقل بعض الآيات التي فيها كلمة ولي أو مروان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أيضا، فضلا. والله ولي الصالحين. طيب، هو ولي خلقه جميعا أم ولي الصالحين فقط؟ من من يجيب عن هذا السؤال؟ فضلا. ولا يتبغى الصالحين تعني إكرامهم، أما إذا الله تولى الكافر بربي يؤدبه والدليل فإن كذبوك فقربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. طيب، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير ماذا تفهمون فالله هو الولي هو تعني شيء بالبلاغة أن اتخذ من دونه أولياء من دونه فالله هو الولي شيخ نجيب القصر يعني لا ولي إلا الله فمن اتخذ وليا غير الله هو في الحقيقة ما اتخذ وليا بقي بلا ولي لأنه ما في الله ليس وليا أي آية وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد هو في معنى إضافي أو الآية هو الولي أي لا ولي إلا الله الآية الثانية وهو الولي الحميد ماذا تشير هذه الآية؟ يعني ولايته مطلقة في كمالها ولايته مطلقة في كمالها لما ما في أمهم ليه أب مهمة الأب مربي لكن مهمة مقصر أما ربنا عز وجل إذا تولى مؤمنا ولايته مطلقة في صوابها وفي خيرها هي معنى الثاني الآية الثالثة الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فهم أنه لا بد لك من وليه فإما أن يكون الله وليك وإما أن يكون الشيطان وليك إما أن تتحرك بإلهام الملائكة من قبل الله عز وجل وإما أن تتحرك بوساوس الشياطين ومعنى أذا واحد الله ليس وليهما له ولي أنا كنت أقول بد من أن تكون عبدا فإما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئين الذين استنكفوا عن عبادة الله جاء منهم فوقهم صغار أذلاء متنلقون منافقون يذلون أنفسهم أنت استنكفت عن أن تكون عبدا لله فجعله الله ذليلا أمام عبد اللئين فإما أن تكون عبدا لله وأنت حر وأنت عزيز وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم، إما أن يكون الله وليك أو لا بد من أن يكون الشيطان وليك فالشيطان يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما ذل إنما ذلكم الشيطان يخوف أورياه بخوفك يأمرك بالبخل يعذهم ويمنيهم وما يعذهم الشيطان إلا غرورة هي مع الآية الثالثة الآية الرابعة وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض هم بقى بألوياء مجازا لا بمعناها الذي أراد بمعناها الأساسي بمعنى معاكس يعني الظالمين يودون أو يورطون بعضهم إلى التذلُك يوليك طرق الهلاك قال الله عز وجل وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين من هم المتقون الطائعون الله يتولى المتقي والظالم يتولاه الظالم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله آية أخرى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إذا جاء التولي مع الصالحين كان المعنى أنه يتولاهم بالإكرام أما إن لم يكن الإنسان صالحاً فإذا تولاه الله عز وجل يتولاه بالمعالجه تائسا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون خذ التاريخ ابو جهل ابو لهب وميا من خلاف هؤلاء ما مصيرهم قتلوا في بدر وضعوا في القليب في البئر وخطبهم النبي قال لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رفعهم الله مكانا عليا انظر عبر التاريخ كل الذين والوا الله عز وجل أكرمهم الله عز وجل ورفع قدرهم وحفظهم والذين والوا الشيطان دمروا وأهلكوا وأصبحوا في مسبلة التاريخ إما في سجل الخالدين أو في مسبلة التاريخ الذي وقف مع الحق ونصر دين الله عز وجل رفعه الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يقولناها قبل قليل. أما الإضافة لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الله عز وجل يعطيك في الدنيا بعض النفحات، بعض التطمينات، بعض التجليات، بعض المؤانسات. أنت يؤانسك الله عز وجل. أما الرصيد متى؟ يوم القيامة وإنما توثون أجوركم يوم القيامة لكن لهم البسرة في الحياة الدنيا حتى أن بعض العلماء قال حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة يعني الآن في الجنة يعني هو في جنة القرب وطبعا من أهل الجنة يقينا أول المبشرين، لكن المبشر بالجنة له في الدنيا أيضا جنة والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان الأولى في الدنيا إذا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الأخيرة كما قلت لكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا بفضل تولية الله للمؤمنين صار المؤمنون إخواناً محبين بعد أن كانوا أعداءاً متباغضين آخر آية أي كانت قبل الأخيرة الأولى والله أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وكفاه به ولياً وكفاه به نصيره. يعني الله عز وجل إذا تولى أمركم يكفيكم. يوم أنت بالزور طبيب، بالك والله ما استفست، بدي واحد ثاني تقول المحامي، بالك والله ما طلع ما مشي حاله، طلع ما عنده إمكانية، بدي واحد تاني. أما إذا تولاك الله عز وجل، هو يطمئنك. قال والله أعلم بأعدائكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله مصيرا والحمد لله رب العالمين